نستخلص مما تقدم بأن التغني بالقرآن جائز والتغني هو تحسين الصوت وتزينه بحيث يتشوق المستمع إلى سماعه فإن أريد بالتلحين الزيادة أو النقص وتحريك الساكن وتسكين المتحرك أو مخالفة التواتر في القراءة فهو لحن محرم وإن أريد به التغني بالقراءة وتحسين الصوت لتطريب السامع وتحزينه وترقيقه واستمالته للتأمل والخشوع والتدبر في الآيات فهو جائز ومستحب ما لم يخل بمعنى ولا مبنى الكريمة جزر الله خيرا كل من ساهم في إنجاح هذا العمل المبارك وجعله في ميزان حسناتهم